الباب التاسع والخمسون وثلاثمائه باب كراهه رد الريحان لغير عذر عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرض عليه ريحان فلا يرده فانه خفيف المحمل طيب الريح رواه مسلم وعن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب رواه البخاري.